وَيَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ فستنكرون ما أقول لكم وأفوض أكثر Père reprend. فهل أنتم مغلون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا ود حكم بين